பூச உத்த قَتَمَ الضَّحْوَى وَلَقِنُ فِي جِمٍّ وَعَلَى السَّمَاءِ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ شَاءَ وَلَو ماذا يبو المعظيم ومن الناس من يقول آمنا في ذاقوا في يوم من اخر يومهم دم المؤمنين وهم خاذعون நூ ஒ قلوبهم مرض فدادهم الله مرض ولكم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِعُونَ <تصفيق> أَلَا إِنَّ رَبْ மு மீன் கமா ஆன إنهم ஓம் இல் இல்ல وإذا خلوا إلى قَالُوا இமரநி அம்மா فذي و بموعدتكم في صواني يا من